الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحت ذا الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذجب زون والمسجد الحرام الذي جعلناه بالناس سواء شرك بشيء أو وطهر بيتي وطهر بيتي عن I'm uh -huh. I ديان شهادوا ما فيا دنغو ديان ما اسم الله في أيام وَالْقُرْآنُ مَثْنَىٰ إِلَىٰ أَيَّامٍ مِّمَّا جیتانی بور جس مینا لؤ وَإِنَّهُ نَادَى إِبْرَاهِيمَ فَمَا كَانَ الْبَيْتَ أَن لَّا بِشَيْءٍ Dear, my dear, my أشهد أن لا إله إلا الله، وحده له. من ملؤ على ما رزقهم على. Z ah. گو I <laughs> can't No. يا <تصفيق> صوار هَلِكَ سَخَّرْنَا هَٰذَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وامین کم وبشر المحسنين إن الله يدافع الذين أخرجوا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لأنهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا ولله عاقبة تلوك صدق الله <العظيم>